أنه ما يرسل الرسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار وكرر هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار في أول هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه الآية وانتصاب قوله مبشرين على الحال أي ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين قوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يجادلون بالباطل أي يخاصمون الرسل بالباطل كقولهم في الرسول ساحر شاعر كاهن وكقولهم في القرآن أساطير الاولين سحر شعر كهانة وكسؤالهم عن أصحاب الكهف وذي القرنين وسؤالهم عن الروح عنادا وتعنتا ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل فالجدال المخاصمة ومفعول يجادل محذوف دل عليه ما قبله لأن قوله وما نرسل المرسلين يدل على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون آنفا وحذف الفضلة إذا دل المقام عليه جائز وواقع كثيرا في القرآن وفي كلام العرب كما عقده في الخلاصة بقوله وحذف فضلة أجزء لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر والباطل ضد الحق وكل شيء زائل مضمحل تسميه العرب باطلا ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محال زائل ويجمع الباطل كثيرا على أباطيل على غير قياس فيدخل في قول ابن مالك في الخلاصة وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما ومنه قول كعب بن زهير كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل ويجمع أيضا على البواطل قياسا والحق ضد الباطل وكل شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقا وقوله تعالى ليدحضوا به الحق أي ليبطلوه ويزيلوه به وأصله من إدحاض القدم وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها تقول العرب دحضت رجله إذا زلقت وأدحضها الله أزلقها ودحضت حجته إذا بطلت وأدحضها الله أبطلها والمكان الدحض هو الذي تزل فيه الأقدام ومنه قول طرفه أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحتك ما حاد البعير عن الدحض وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل اوضحه في مواضع أخر كقوله والذين يحاجون في الله من بعد ما له حجتهم داحظة عند ربهم الآية وقوله جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم إنما هي بخصامهم وجدالهم بالباطل وقد بين تعالى في مواضع أخر ان ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون وانهم لا يصلون إلى ما أرادوا بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه فيحق الحق ويبطل الباطل كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقوله والله متم نوره ولو كره الكافرون وقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقوله تعالى فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلو وأن الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من ابطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام والجدال قوله تعالى واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا آياته التي أنزلها على رسوله وإن لهم هزوا أي سخرية واستخفافا والمصدر بمعنى اسم المفعول أي اتخذوها مهزوءا بها ومستخفا بها كقوله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبينا في آيات كثيرة كقوله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وكقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وكقوله ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى غير ذلك من الآيات وما في قوله ما انذروا مصدرية كما قررنا وعليه فلا ضمير محذوف وقيل هي موصولة والعائد محذوف تقديره وما انذروا به هزوا وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في الخلاصة بقوله كذلك الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر وفي قوله هزوا ثلاث قراءات سبعية قرأه حمزة بإسكان الزاي في الوصل وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق الحمزة إلا حفصا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوى وذلك مروي عن حمزة في الوقف أيها المستمع الكريم حسبنا هذا في هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته